انسانا لربه لكنود وانه على ذلك نشيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهن بهم يومئذ لخبير